الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بيكم في نجاح بلا حدود وفي محطات النجاح ان كل واحد هنا فعلا عايز يكون سعيد وعايز يكون ناجح الوقت احيان نحن ناخد استراتيجات محادة عشان نوصل فعلا للنجاح اللي وصلنا خصوصا للنجاح المتزن اللي في السعادة الواحد يبقى فعلا في حياته سعيد دلوقت احنا اتكلمنا في اول محطة في اول مفتاح كلمنا عن الدوافع وكلمنا على الدوافع الدافرية ان لازم توصل للتركيز على اله دي اول حاجة ومن تركيز على الهدف التنفس والتنفس تعبارات وجهك وتحركات جسمك انا احب اراجع باستمرار عش حاطر تفتكر باستمرار كل ما أقول لك تاني تفتكرها واي حد يكون لسه ما شفناش شفنا شفن اول مرة يا في تابعنا التركيز على الهدف وبعدين التنفس تحركات الجسم وتعبيرات الوجه التأكيدات تكلم نفسك صح وبعدين الاحاسيس المرتبطة مع التأكيدات وكلمنا على الرابط الذهني لما تمسك السبعين دول امسك مقود نفس عميق وانت بتطلع يا اخي لون نفسك انا واخد نفسي انا واخد من نفسي ان وبعدين سيبه وامسكه ثاني انا واخد نفسي و... خلي ده بعد كده لما تمسكه في اي وقت ولا كم تحس ان انا واخد نفسي في بقوة بقوه وبعد كده كلمه ده بقى بتديلك طاقة وتقع كسام وكلمنا على اساليب الطاقة عشان توصل لطاقة عالية اول حاجة عاوز تعملها ان انت انت لما تركز على هدفك بتدي طاقة لكن طاقة بتبقى مش كفايه من أو كلمنا على التنفسات اول ما منهم خصوصا عمل من التنفس التفريغي انت بتخلي الشهيط يخش جواك بياخد درجة مثلا تحافظ عليه حافظ عليه مثلا العشر عدات واحد اثنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشر لو كتير قلل وبعد انت تطلع الزفير نص العدد ده يعني تطلع الزفير في خمس عدات واحد اثنين تلاتة اربعة خمسة ده بيفك كرات الدم ويخلي الدم يصير فيها وعارف كل شوية بل حصلت من الاكل قبلها بيوم الكرات بتنفتح وتلاقي عندك طاقة جميلة جدا وبعدين بتكلم بعد كده في تنفس الطاقة القصوى يللي هو بتاخد الشهيق والزفير عند بعض فبتدخل في اربع عداد وطلع في اربع عداد بعد على طول قلنا ان تعمل شوية تشد العضلات العضلات احشى بتشد عضلاتك شوية بعد على طول قوص وامشي في مكانك شوية مش هتاخد وقت كبير كل ده ماخدش منك بيئتين لكن هيا من فرق ضخم في الطاقة في حياتك وفي جسمك وده ممكن يتخذك على فكرة ان تصالبه ومن السكتات ومن الأمراض والحاجات اللي هي الروماتيزم وكلام ده كله ممكن يساعدك جدا جدا في الحاجات دي وعند تروح وتحمل الماكول دع تاني بدو بتصلي والحاجات دي كلها الحروة بعد كده اوحد غمد عينيك وشوف نفسك شوف نفسك تخيل نفسك فكر في نفسك وانت موجود في يوم رائع مهما كانت التحديات مهما كانت الصعوبات بردك يوم. يوم يكون رائع وبعدين اتكلمنا عشان تقرأ لازم تأخذ ذلك من الاكل اللي أنت بتكله نقي احسن اكل ولو قرأت نأكل حاجة مثلاً حتتلاحم ولبته ما فيش ما كل ما في الأمر ما تخلطش معه حاجات تانية اللحمة فيها بروتين عالي لما تاخد معها نشويات ه buses في حاجات تأخذ معها رز وماكرونات بتاع خد اللحمة معها سلطة ه buses لها السلطة تساعدك على حجم اللحمة ما تأخذ حاجات ملخبطة لان مهما كان التخدي بروح منك وبعدين يشرب مية كتير على الأقل سبع مرات ما سبع كوبات ماء جسمك عبارة عن ميا. فايدي دم كل جسمك عبارة عن دم فعرف مية سيلة اشرب مية على عدة ما تقدر لما تكون عدشان اشرب على عدة ما تقدر مش عدشان حط كبهة قدامك خد شوية شوية اشرب عصير فرش كل فكهة تكون فرش خصوصا والمعدة تكون فاضية على الاقل قبل الاكل نص ساعة ولا ساعة ونفس الشيء بعد الاكل وبعد كده لازم تحرق جسمك لازم تمشي شوية امشي شوية ببرة كل يوم شمها وانظيف البوصة ترقيه عندك طاقة عالية عشان ما تحط تاخد هزيد دوافع وتاخد الطاقة تنصف المهارة والمرة الفاتت اتكلمنا في المهارة ان اولا اقرأ على 20 ديئة كل يوم على الاقل 20 ديئة في المهارة المعلومات جميلة جدا تاخدها من كتاب لما تسجي ترى كتاب خلي معاك ألم ممكن يكون ألم أحمر مثلا في حاجة عجبتك علم عليها خطط تحتها خلي جنبك ورقة. او كراسة دي كراسة تقول لك كراسة افكار افكاري عجبتك حاجه كتبها في الكراسه دي وبعدين تاخدها بعد كده جمع المعلومات دي كلها وابدأ شوف ممكن تستخدمهم ازاي يعني مثلا بدأت تقرا عن الطاقة عرفت شوية افكار عن الطاقه اكتبهم عارف تبوش لها نفسك وانت بتقرا بتستفيد مش بس مجرد قرايه كده بتقرا القصة لا انت بتستفيد بتطلع المعلومات بره لو انت عايز تكون مدرب في يوم من الايام عندك معلومات جميله القرايه بتوسع الافاق فيها عندك معلومات وانت بتتكلم مع الناس غير كده الناس بتسالك وانت بتعرف ترد انا غنتك معلمك كتير واخدين وقت كتير فاضي على فكره امك 24 ساعة في اليوم 1440 دقيقة معطوتين في بنك حياتك الله سبحانه وتعالى بيحطهم لك كل يوم في شرط لازم تستخدمهم كلهم مفيش فائض ثاني يوم راحوا هيتحط لك غيرهم لو انت لسه عايش عشان كده استغل اللحظات دي لحظة بلحظة اقرا كل يوم على الاقل 20 دقيقة اقرا في حاجات تكون في تخصصك او حاجات متنوعة اقرا حاجات في التنميه البشريه اسمع أشروطة سماعية الأشروطة السماعية اليوم في شكل أوسط أصبح في حاجات بالعربي في منتهى الجمال وتنافس أي حد عالميا خذوا مني أنا عايش برأي لي 30 سنة وأعرف أنا بقولي بالضبط اليوم الكتاب العرب والفلاسفة العرب في منتهى القوة ومجانين في كل حتة تعال شوف مثلا عندك الدكتور طارق السودان، دكتور صلاح الراشد دكتور نجيب الرفاعي دكتور علي الحمادي دكتور مصطفى أبو السعد عارف الدكتور ايوب الايوب عندك ناس دور فتش هتلاقي عندهم معلومات ممتاز جمال عايز من بره عندك ناس ممتازين ابدأ بهنا الاول هتشوف عندك قد ايه معلومات ودعم نفسك كل يوم هدوس لك عندك خد اشارات سمعيه حطها في السيارة انت ه تصور في السياره بتصوص سيارتك 1000 ساعه في السنة لو احنا بنشتغل 40 ساعة في الاسبوع اقسم 1000 على 40 بتديلك قد ايه 20 اسبوع في السنة داعين ضع انت ايه اعمل اسمع الاخبار راس ما مشعد ما ناس على الاخبار لكن اسمح حاجة عايزة بعدين افله وبعدين حط شريط سمعي خلي السيارة تتحول تتحول لايه اك انها مدرسة اك انها جمعة متنقلة تبوس نفسك وانت راكب السيارة والوقت الرايح لما الالف ساعة دول تخيل كمية المعلومات اللي ممكن تتعلمها كل يوم وغير ده لو حد كسر عليك ماهن ماكش لو اشارة تقفلت ماهن ماكش لانك متمتع بالقراعة انا شخصيا قصدي بالسمع دونستي بتقول لي دكتور لما بسمع ممكن اطلابك ممكن تركيزي تشتت ممكن اعمل حادثة كلام ده كلام فارغ ده ان العقل البشري وانت سايق بتقع مركز على حاجة لكن لو حدد حركة انه انت شايفه دي شمهه جزء البصري اللي هو التوسعي انت شايف كل حاجة لك مركز على حاجة واحدة بس انت ممكن تعمل الحاجات دي كلها ممكن تسمع شرائك وانت ماشي اعصابك هادية اي حاجة تحصل انت فيد عنها انك تستفيد تستفيد جدا من هذه الف ساعة, تخيل الف ساعة دول تخيلوا تسوق سيارتك لمدة عشر سنين دكتورة ببناش في السيارة تخيل ألف ساعتهم لازم تستغلوهم عشان كده اقرا كل يوم عشرين بيئة اسمع عشرطة سماعية اخرج بنفسك روح الأمسيات والمحاضرات مليان النهاردة المدربين العرب في منطهر روعة ما شاء الله عليهم انزل سوق بنفسك تعرف زي خش مع الناس اللي هي حد دعمك الناس دي لما تسمع حاجة مثلا ازا ممكن اتعامل مع تحديات الحياة ازا ممكن اعيش حلمي ازا ممكن احيق اهدافي في كتب جميلة جدا وانت ماشي من اوصية لك كتابين ثلاثة اعرف ازاي بتسمع وتنقي نفسك نفسك تبقى رائع هو ده الغرب تشد عايش عايش نمي نفسك لتنمية البشرية قلت لك التنمية البشرية 93% والتنمية المهنية 7% ممكن علمك تسويق ممكن علمك ادارة ممكن علمك مبيعات ممكن علمك اي حاجة لكن مين اللي ه انت قدراتك أفكارك أخلاقك طريقتك تعرض... نعرف نعرف النهاردة لما تيجي تقدم في الشغل برا عالميا زمان كانت سيرة ذاتية من رواح النهاردة سيرة ذاتية من 14 تخيل ايه السبب نمر واحد ايه تفتكر الاتصال اتصال مع الاخرين تعرف تتصل بالناس ثاني حاجة المرونة يعني أنت فعلا مرن ممكن يضربك لما رايش يضربك ممكن عندك سيرة ذاتية ديكاد لكن مكالك معه معاقل. ما معاقل. هتشعرش تلعب معك فدوست لا لا أنا لي واحد أحسن يكون مرن عارف يضربه بعد كده هتعرف تفتكر ايه قوة التحكم في الذات تمسك تقعد مع حد من بره عشان اي شغلانه يسألك ايه اخر كتاب قريته انت ممكن تقول ايه السؤال ده سؤال بسيط يعني لا مش بسيط عايز اعرف كنت متطلع ولا لا يقولك ايه اخر مرة خدت فيها اجازه تقول ايه الاسئله دي اسئله ضعيفه جدا لا اسئله في بتاعه قوه عايز اعرف انت متزن ولا لا فالحاجات دي كلها تهم لو تقول انا ما خدتش اجازه بقالي فتره معرفش اي حاجه اتلخن تاكد مش على ايه السبب عايزين ياخدوا ناس مطالعة عايزين ناس ناس متفتحه ناس مرنه في الحياه وبعدين الشهاده اذا كان جامعة هارفارد قالت لك كل اللي انت بتتعلمه المية لكن انت اخلاقك وتطوراتك وشخصيتك مين الشخص اللي بيعمل التسويق احاسيسك عامله ازاي احاسيسك هتأثر على الفعل اللي انت بتعمله لما يكون احاسيسك متزنه لو انت في اجتماع وحد هجمك هتقول له ايه هتتصرف معاه ازاي مع ان ممكن حد يقول لك حاجه ديت بوظت كله مش ده ممكن يحصل فازاي ممكن تتحكم في نفسك لو قال لك حاجه برايه مش معنى كده ده انت بحالك ده ممكن رأيك وهو كل واحد من حقه ويقولك رأيك باعش فيها من اول النهاردة عشان نوصل للمهارة المتكاملة اول حاجة عاوزك تقرأ كل يوم عشرين ديام اسمع اشروطة سماعية في سيارتك اسمعها وانت بتتمشى وانت بتتمشى شوية بتمشى عارب امشى على البحر شو ما نضيف اتفرج على فيديوهات تعليمية مليانة وفي حاجات في منتهى الجمال وغير كده روح للمحاضرات روح لأمسيك انزل بنفسك وما تستمعش حق يدفعلك لو الشركة ده بعد رائع ما دفعتش روح انت ما برضه ما يطلعش للجولف والكورة روح انت بنفسك هتستفيد ممكن تتألك حاجة تحول لك حياتك 180 درجة تزود لك دخلك عشان كده خلي التنمية البشرية وخلي المهارة تبقى جزء لا تجزء من حياتك هتلاقي حياتك عبارة عن كتلة عبارة عن مرحلة عبارة عن رحلة من السعادة بدأ من أول اليوم خلي عندك دوافع رائعة استغل الطاقة بتاعتك خلي عندك مهارة إقرا وتمتع بالإقراية وتعلم منها في واحد اسمه كوشيدو كوندو قال لك أحسن أوقات سعيتي لم أعرض على ضوء الشموع مع ناس من أديان أخرى وتعلم وأنم نفسي دي غزاء بلا حدود ولهيك نشوفها كل مرة جاء إن شاء الله كل اللحظة لكنها آخر تذكر يمكن تكون آخر لحظة في حياتك تشكر اللحظة لكنها فعلًا آخر لحظة في حياتك وعشان تكون آخر لحظة في حياتك لازم أولًا عيش بالإيمان بالله سبحانه وتعالى حب الله سبحانه وتعالى من كل قلبك تعالى كده تطابع بأخلاق الرسول بالأخلاق مش بالشرط بالنفس ولا بالشكل بالأخلاق بعدين بالكفاح وبالفعل وبالحب وأكثر قيمة الحياة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته